الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإخواني الكرام نواصل هذه الليلة شرح الأربعين النووي للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام النووي جمع هذه الأربعين انتقاها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ليقوم لي كذلك ببيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة التي عليها مدار الإسلام عليها مدار الدين تدخل في قواعد فقهية عديدة وعقديه وأخلاقية أداب وغير ذلك مما تنافس عليه العلم فمن أهل العلم من سبق الإمام النووي رحمه الله تعالى في تأليف أحاديث جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحمه الله تعالى أراد كذلك أن يجمع أحاديثا عليها مدار الإسلام والدين وهذه الليلة معنا الحديث التاسع ولعل إن شاء الله تعالى يكون معنا كذلك الحديث العاشر ومرت معنا ثمانية في هذا الكتاب الأربعين النووية وهي كما من كان معنا من الاخوه أو من تابع معنا فقد علم يقينا أن هذه الأحاديث من أعظم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعت فعلا الدين كله من الأحاديث ما جمعت الدين كله ومنها ما يدخل في, في أبواب عديدة من الفقه كما بين ذلك العلماء رحمه الله تعالى ومنهم قال العلماء سنة الإسلام ومنها ما من قالوا أنه أن هذا الحديث يجمع الدين كله كحديث جبريل الذي يسمي العلماء بأم السنة رحمه الله تعالى فإذا هذه الأحاديث اخواني الكرام لابد للمسلم أن يعتني بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظها ويتعرض لمعانيها وشرحها حتى يتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق ما فيها من الأحكام ويفهم المعاني وغير ذلك من الأمور فينتفع وينفع غيره ويكون ذلك سببا له لاتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا مر مع الحديث الأول حديث من الموضوع الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث ميزان الظاهر أم ميزان الباطن ميزان الأعمال الباطن هذا قال العلماء ميزان لكل عمل باطني في بالنيات ماذا تقصد من عمل الحديث روى من أو الصحابي الذي روى الحديث من عمر الخطاب رضي الله عنه وما الذي روى الحديث البخاري ومسلم البخاري ومسلم نعم الحديث الثاني ما هو موضوع الحديث حديث جبريل في بيان ماذا؟ في بيان الإسلام والإيمان والإحسان حديث ما الصحابة الذي روى الحديث عمر بن الخطاب والذي روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإمام مسلم وهذا الحديث كما قلنا حديث عظيم بين فيه عمر كيف جاء جبريل وجلس وتأدب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة الحديث الثالث حديث ما, حديث ما موضوع الحديث. بني الاسلام على خمس في بيان اركان الاسلام راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه طيب من الذي روى الحديث في اي في الكتب البخاري ومسلم البخاري ومسلم الحديث الرابع ها الحديث الرابع ما موضوع الحديث ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه فهذا الحديث حديث عظيم في بيان خلق الإنسان وكذلك كيف تنفخ في الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات هذا مرمع عنه وينما للتذكير حتى نعتني باحاديث النبي عليه الصلاة ما هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ آه هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراء من الذي روى الحديث؟ البخاري ومسلم البخاري ومسلم هذه كلها حديث صحيحه هذه يعني تحفظها يعني تنفع بها نفسك وغيرك وأنت مغمض العينين. الحديث الخامس. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها ما ايش موضوع الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد. من روى من روى الحديث؟ البخاري ومسلم والحديث هذا في كما قلنا الاول ميزان الاعمال الباطنه هذا الحديث ميزان الاعمال الظاهر ميزان الاعمال الظاهر الحديث السادس موضوع الحديث حديث السادس ها ايوه حديث نعمل بشير رضي الله عنهما ان الحلال بين وان الحرام بين هذا حديث عظيم كما قلنا جمع لك كل هذه الاحكام بينك في حلال في حرام في مشتبه وبينك كيف تتعامل مع الحلال والحرام ومع المشتبي نعم نعم المشير من رواه اه البخاري ومسلم البخاري ومسلم احنا معنا فقط حديث واحد رواه من مسلم وهو حديث عمر جبريد طيب الحديث السابع الحديث السابع مر معنا يعني قريبا الحديث السابع ايش موضوع الحديث ما هو موضوع الحديث الدين النصيحة, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه شفناك الدين النصيحه من الصحابه الذي روى الحديث ابي رقيه تبي بن اوس الداري رضي الله عنه وهذا الصحابي صحابي جليل وتاخر اسلامه وهو الذي روى لنا تعرفون الحديث الجساسه الجساسه لما كان في السفينة وجاء وحدث بيني وبين السلم التي كلمته ورأى المسيح الدجال هو هذا الصحاب وحدث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال أخبرهم فأخبرهم بعد ذلك النبي عليه الصلاة اكد هذا وأنه موجود يعني لكن سيخرج عندما يشاء الله عز وجل سأل الله ان يحفظنا وإياكم من فتنته ومن شره هذا الحديث من رواه مسلم مسلم كم عندنا الآن رواه مسلم مرة معنا خلاص والباقي كله البخاري مسلم حديث جبرية ومسلم مسلم وهذا حديث أبي رقيه تيمي بن أوس الداري كذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله تعرف. الحديث التام الذي مر معنا الأسبوع الماضي موضوع الحديث ما موضوع الحديث هذه حواحادث جامعة لو الأخوة يعني تدبروا هذه الحادث كتبوا الفوائد وراجعوها وحفظوا الحديث والله يتعلم الإنسان علم غزير جدا لأنها حديث جامعة كما قلنا تتعلق بمسائل عديدة في الدين فحري بناء إخواني الكرام نهتم بها ما موضع الحديث امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قال فإنهم إيش الحديث فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماء وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وبحسابهم على الله هذا مر معنا الحديث حديث من الصحابي؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رواه الحديث البخاري ومسلم البخاري ومسلم طيب فهنا يعني الحديث الثمانية التي مرت معنا كلها رواه البخاري ومسلم إلا حديثين حديث الحديث الثاني الذي حديث جبريل بينما نحن جلوس وحديث برقية الدين النصيحة أما الباقي كله البخاري ومسلم ولعل الحديث العاشر كذلك روئة من مسلم سيتم معنا إن شاء الله تعالى فهذا تذكير للإخوة بإذن الله عز وجل مما مر معنا من الأحاديث قال الحديث التاسع قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه الحديث البخاري ومسلم. حديث بهريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن السخ هذا حديث عظيم أكثر الناس إخواني الكرام لا يعرفون لا يعرفون اسم بهريرة رضي الله عنه وأرضاه ولهذا وقع الخلاف وقع الخلاف في اسم راوي الحديث قالوا من عبد الرحمن بن صخر هل هو ابو هريره واحد اخر واصح الاقوال واقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن صخر هو هو الصحابي الجليل الذي يكنى بابي هريره يكنى بابي هريره رضي الله عنه وقيل أنه أن النبي الذي كناه أن النبي عليه السلام والسلام كناه كانت عنده هره فتدخل في كمه، فلما راه النبي عليه الصلاة وعذاب بالهره داخل الكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال يا أبا هر يا أبا هر، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قالوا بل كناه والده، كناه والده لأن كان يرعى الغنم وكان عنده هر دائما معه، فكناه أبوه بأبي هريرة. المهم أنه كني بهذا الاسم لأنه كانت عنده هرة فكان يصاحبها فكان يصاحبها وكني بها ولا شك أن القطط أو السنور سماه الهر فإذا كان في البيت ويدخل ويخرج فهذا لا حرج على الإنسان حتى ولو كما أظن مرة معنا في بعض مسائل الفقه أنه من الطوفين والطوفات كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان عنده أنياء لكن يستثنى لكثره ما يطوف ويخالط الناس كثره ما يطوف على الناس ويخالط الناس فعفية عن, عن يعني ما يمس أو ما يشرف الإناء أو ما يمس من الطعام فإنه طاهر فإنه طاهر بعكس الكلب نسأل الله العافي بعكس الكلب الذي نجاسته نجاسة مغلظة النبي امر صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات احداهن بالتره لشده نجاسته نسال الله العافيه نجس مغلظ على كما قلنا الصعيد من اقوال العلماء وهذا يدل على ان ها يعني ها الكلاب شد الحيوانات التي ما ينبغي أن تقترب من الناس أو يقترب منها او يعيش معها لأن الله... النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذا يدل على أن في خطر على الناس كذلك لنجاسته ولعابه العجب أن هؤلاء تجد يقبلونه ويقبلهم بل منهم نسأل الله العافية من يأكل معه في نفس الصحن شو مر بعض هؤلاء الكفر يأكل كلبه يأكل معه في نفس الصحن ويعطيه ويمد إليه بيده ويأكل نفس الصحن نسأل الله لنا ولكم في الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام فإذن أبو هريرة هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسمه الصحيح من اقوال العلماء عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن من صخر وابو هريرة روية الإسلام والمحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجامع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له دع له النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي أن يدعو له فدع له كان يحفظ وينسى فالنبي عليه الصلاه والسلام دع له فاصبح لا ينسى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء لنا بهذا العلم ولذلك أكثر صحابي يحارب هو أبو لأنه هو أكثر راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يحاربونه يصف بالكذب يصف بأنه مجنون بأنه كذا وكذا وفيه من الصفات هذا كله لماذا؟ حتى يردون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولن يستطيعوا لأن أهل الإسلام أهل الإيمان يؤمنون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون أبا هريرة يحبونه لأنه صحابي رضي الله عنه ورضوا عنه فهذا صحابي جليل نحبه وحبه من الدين حبه من الإسلام إخوان الكرام ونسال الله جل وعلا يحشرنا معه لانه من أهل الجنة من أهل الجنة فهؤلاء أهل الإسلام أهل الإيمان أما أهل الضلال وأهل الفسق والفجور و نسال الله العافيه اهل البدع والزيغ والهوى هؤلاء يكرهون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واي خير في انسان يدعي الاسلام ويكره الصحابه اي خير في هذا الانسان لا خير فيه لا خير فيه وان هذا نسال الله العافيه باب هلكه باب هلكه وضلال فهذا الحديث اخواني الكرام يرسم طريقا واضحا للمسلم يسير عليه معنا نحن كما قلنا شرح الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظ الله تعالى شرح الموسم بالمنحه الربانيه شرح الأربعين النووية فهذا الحديث يرسمه كما قلنا لطريقا واضحه للمسلم يسير عليه وسببها الحديث هذا كما جاء في رواية الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله أكل عام فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعاد صلى الله عليه وسلم ايها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحدوا فقام الرجل واعاد السؤال مره ثالثه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت يعني كل سنه ولا استطعتم لان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى تكاليف ويحتاج الى قوه بدنيه فلذلك لم يوجبه الله عز وجل إلا مرة واحدة في العمر ولله على الناس حج البيت أن استطاع إليه سبيله وكذلك الله عز وجل قيده بماذا بالاستطاع وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده لو الله عز وجل أوجب علينا الحج سواء كنت مستطيع غير مستطيع فإن هذا نسل الله العافية يكون خطير على كثير من الناس لأن كثير من الناس ما يستطيع وذلك الله رحيم بعباده ما كلفنا إلا ما نستطيع سبحانه وتعالى فإذلك لا نقول أنا ما أستطيع كذا وكذا لا لأن الله عز وجل قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها فلذلك الله ما كلفنا إلا ما نطيق وما كلفنا إلا ما نستطيع اخواني الكرام هذا الدين دين يسر ويكذب عليك ما يقولك فيه عسر بل الدين كله يسر لله الحمد وإنما نحن ما نشق على أنفسنا إما بفهم سيء للدين، او عدم تطبيق للدين واتباع الهوى وبعدين يجي يقول والله صعب عليه صعب عليه مش صعب عليك الدين يسره الله جل وعلا وإنما أنت الذي تصعب الأمور على نفسك وإذا النبي قال للصحابي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جن ما جاء التخفيف جاء التخفيف ولا ما جاء التخفيف جاء التخفيف لكن هل النبي السلام قال له لا لا هل قال له لا تصلي جاءوا شكله مرض كان ببواسير فالنبي ما قال له ترك الصلاة كم يفعل بعض الناس لا قال له صلي لكن صلي على حسب الاستطاعة وهكذا في كل مسائل الدين الحج يسقط عن الإنسان إذا ما استطع ما عنده التكاليف التكاليف المالية القوة البدنية فلو يسقط عن هذا الإنسان يسقط عنه وهذه المسائل يعني فصلها العلماء رحمه وتعالى في كتب الفقه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل المره الاولى والثانيه فالنبي قال قال لهم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم ذروني لا تسالوني ذروني ما تركتكم عن اشياء لم تؤمروا بها ما امرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجنبوه اما ان تسالوا عما لم تؤمروا به فهذا ليس من صالحكم ليس من صالحكم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من رحمة الله عز وجل أن يأتي الإنسان الأوامر بما يستطيع والذي لا يستطيعه يسقط عنه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعته فاتق الله ما استطعت يا عبد الله وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما استطاع الإنسان من الواجبات الدينية فانه يفعله ومن لم يستطع فانه يسقط عنه حتى يزول عذره هذا من يسر هذه الشريعه و رفع للحرج عن الناس رفع للحرج عن الناس فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويبين ان ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوه قال فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فاتوا بهم ما استطعتم فقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه المنهي هنا نستفيد ماذا ان المنهي يجتنب كله المنهي يجتنب كله لان الترك اسهل من الفعل ترك الحرام اسهل الفعل تاتي منه ما تستطيع اما الترك فهذا لا لا احد يعجز عنه لا احد يعجز عنه أما الفعل فهذا الذي قد يعجز عنه الناس وإذا قيده النبي بماذا بالاستطاع قيده بالاستطاع قال وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم أما النهي فقال ما نهيتكم عنه فاشجنبوه ما قال عليه الصلاة والسلام وليقول ما استطعتم في النهي ما قال ما استطعتم لأنك تستطيع تترك الحرام من, أس من أسهل ما يكون تترك الحرام من أسهل ما يكون لكن أن تفعل الطاعة والعباده هذا قد يشق على بعض الناس وقد يكون عنده عذر مرضي لغير ذلك فهنا النبي قيده بماذا بالاستطاع أما ترك الشيء فإن هذا أسهل من الفعل أسهل من الفعل النهي كف النهي كف وكل إنسان يستطيع فإن إنسان يترك الحرام وترك كذا هذا قلنا له فقط توقف ما تفعل لأنه لا يجوز لك أن تفعل فهذا الكف اسهل وكل انسان يستطيعه اما المأمورات فانها ايجاد ايجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع المأمورات ايجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع ولذلك قيد النبي عليه وسلم والسلام المأمورات بماذا بالاستطاعه قيدها بالاستطاعه عليه الصلاه والسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الامر وهنا نفقه مساله عظيمة اخواني كراه لماذا قلنا نحن لا لابد نفقه ونتعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مش جاءت ل... لهذه البلاد كندا تقول والله الضرورة الدر... وعندي كذا وفي بلاد الاسلام نعم نترك الحرام هنا صعب يا أخي النبي ما قال لك ما نهيتك عنه في بلاد الإسلام فاتركه وما نهيتك عنه أو في بلاد الإسلام فتركوا في غيره فلا تتركوا هذا بعض القواعد فاسدة عند بعض الناس يفهم ب... بي... الله العافية يفهم بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوه سواء كنت في بلاد الإسلام كنت في بلاد الغرب كنت في أوروبا كنت في أمريكا كنت في الخليج كنت في افريقيا في أي مكان العالم عليك أن تترك ما, ما نهك الله عز وجل عنه قاعدة ما تأتي البلاد تقول طيب أنا كيف ترك كذا وترك كذا وهذه البلاد ضرورة وعلي اين الضرورة أصبحت الضرورة هذه من أسهل الأشياء عند الناس وأزهم من أزهم من دعاه الضلال نسأل الله العافية ممن ادخلوا الناس في هذه المتاهات ما قال لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول لك ما نهيتكم عنه؟ فشجنبوه. ما ياتي واحد يقول لك لا حال عليك. لا يا أخي أنت معذور. أنت كذا لا. النهي أترك. الكف أسهل. والنبي لم يقيد مكان بمكان ولا زمن بزمن. وما قال عليه صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه؟ فشجنبوه في في هذا الزمن الذي نحن فيه. أما الزمن الذي سيأتي بعدنا فلا تشجنبوه. أو قال ف. فاجتنبوا ما استطعتم ما قال هذا الكلام عليه الصلاه والسلام فاذا النهي النبي عليه الصلاه والسلام امرنا باجتنابه والكف عنه ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الـ الـ الـ الـ الاخر قال عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما حيثما كنت الله اكبر هذا يبين هذا تقوى الله اتق الله حيثما كنت كنت وتقوى الله فعل المأمور واجتناب المحظور هذه تقوى الله تفعل المأمور وتجتنب المحظور هذه تقوى الله فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا النبي لم يقيد زمان ومكان وغير ذلك وانما هذا دين الله جل وعلا يطبق في اي عارف. في أي مكان و وفتح قواعد جديده للناس فتح للشر الشرور على الناس نحن هذا الأمر كما قلنا منهم من جاء فقيدوا العيش في هذه البلاد على العيش غيرها ثم جاءوا بأحكام جديدة في هذه البلاد على أحكام يعني أخرى في بلاد الإسلام كان الدين فقط في بعض البلاد ولا يوجد الدين هنا وهذا مسألة الدين واحد. الدين واحد المسألة التي تحصل لك هنا هي المسألة التي قد يجيب عنها العالم وهو في بلاد أخرى مش لأن أنت في في أمريكا فيأتي بعضهم فيحدد يقول لك لا تستفتي ولا تسأل إلا من هو في أمريكا لأنه أعلم بالواقع وأعلم بحال كذا يعني يأتون بفقه الواقع وغير ذلك الفتوى هي الفتوى إخواني كرام تلما تسأل أحد من العلماء ولو كان في السعودية تشرح له تقول عندي كذا وكذا يفتيك كل ما يفتيك, يفتيك يفتيك تقول عندي تشرح له المسألة جيدا أما تقول لا أستفت إلا من كان هنا وغير ذلك أين هنا العلماء؟ أين, العلماء أين العلماء يعني الذي أنت إذا سألته فإنه يجيبك بتقوى وورع غير ذلك من الأمور وعنده من الأهلية ليفت الناس غير ذلك من الأمور فيحتاط ما نقول أنه في ناس أهل خير وفي ناس الفتوى وفي ناس يعني ينفعون الناس لكن مع هذا لا يجوز ان يقيد هذه المسألة بمكان معين ويمنع الناس من الرجوع للعلماء هذا نس الله العاليه هذا باب خطير جدا لان تمنع الناس من العلماء فاذا منعنا الناس من العلماء من يتبعون فهذا الامر الخطير جدا لأن العلماء لهم مكانتهم ولهم قيمتهم ولهم دورهم في المجتمع كان العلام الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تعالى العالم بأسره يرسل له الرسائل فيفتي ويعرف مناطق لا يعرفها الناس هي في بفتاوى الشيخ باز، والله بعض المناطق تقول وين هي في الكرة الأرضية <تصفيق> أين المنطقة هذه في الكرة الأرضية ومعادة يرسلون للرسال ويسألون عن أمور تخص الصلاة تخص الزكاة تخص كذا العقيدة عندنا الشيخ يفته ويكتب رسائل ويرسل ويتصل فرغ وقته لهذا رحمه الله وذلك جدد الله جل وعلا به الفتوى في هذا الزمان يعني رجل فرغ نفسه لفادة لي... لي... لي... الناس رحمه الله تعالى وتكتجد المجلدات الكبيرة جدا في فتاوى الشيخ بن باز يعني موجودة عندنا هن ها موجودة فكلها فتاوى طيب ها من, من عنده من عندهم في نظركم فتاوى يعني أكثر من ثلاثين مجلد أين تجد هذا ويفتو ويبين الشيخ جبلي لي واحد عنده فتاوى إنه شيخ الإسلام في تيمير رحمه الله تعالى هؤلاء العلماء شيخ من كثرة ما كان يفتن الناس ومن كثرة ما كان ينفع الله عز وجل به الناس وهذا أمر عظيم فنعرف قدر العلماء إخواني الكرام ليس لأن العالم موجود في منطقة معينة فنلا يعرف حالنا لا السؤال هو السؤال والفتوى هي الفتوى لا تتغير لماذا؟ لأن دين الله واحد إذا قيدنا هذا فمعنى أن الدين يتغير من مكان إلى مكان زمان للزمان والعالم يراعي الأحوال ويراعي المسائل وهو على حسب الفتوى لما تسألوه تقول عندي كذا وحصلنا كذا فهو يفتيك ويبين لك ماذا؟ تفعل ماذا تفعل ويدلك النبي هنا عليه الصلاه والسلام يبين هذه القواعد اخوانا الكرام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اتسال اي واحد من العلماء تقول في كذا وكذا يعلم انها حرام يقول لك اجتنبها يا اخي كف عنها تقول عندي عذر كذا فهو يرى بعد ذلك ويبين لك المساله نعم قال وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم كل واحد اخوانا الكرام يستطيع ان يترك المنهي اللهم إلا في حالة الضرورة إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة هذا الذي قل الإنسان واحد اضطر إلى أكل الميت إلى أكل الميت وإلا يموت يقال هنا كل الميت ما كل من الميت ما يكفيك فقط لي أن تسلم وتصل إلى بر الأمان إلى أن تعيش مش تاكل تسمنه ها تأكل حتى يعني تسمن وتنام وتشخر إلى غير ذلك بعض الناس يفهم لا تأخذ من هذه الضرورة ما تحتاج فقط لا تزيد لا تزيد وهذا الفهم الصحيح للضرورة لأن الضرورة لا يوصل إليها إلا عند إلا, إلا عند الحاجب الشافعي يقول الضرورة كالميتة الضرورة يعني او القياس كال... يقول رحمه الله تعالى القياس ك... كالميتة يعني لا يصار إليها إلا عند الضرورة وذكر هذا في القياس رحمه الله تعالى كذلك الضرورة فالضرر لا يصار إليها إلا عند الحاجة شديده جدا واحد في الصحراء سيموت وحصلت بعد ذلك من واحد مات في الصحراء نصر ما وجد لا ماء ولا طعام ولا شيء فوجد ميتة يقول لا تأكل لا هنا لا بد من أن يحفظ نفسه ولو أكلام ما حرب الله عز وجل لأنه وجد خمر وجد وجد ميتا فانه يكل على حسب الحاجة حتى يسلم حتى يسلم إلى وينجو لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه من باب الضرورة فهنا يرخص له ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها الانسان في أمور الدين وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام بالأمام السابقة فإنه إذا كثرت الأسئلة فحينئذ يحصل الحرج والضيق على الناس وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاع في مسائل أخواني ما نحتاج نسأل عنه في إنسان أشياء واضحة وشياء ما تحتاج نسأل عنه إذا إنسان يسأل عن امور ديني ما يحتاج له في صلاته في وضوئه في عقيدته في طهارته، هذا يسأل عن الإنسان لا ما يستحي منه لكن في أمور ما يصل عنها الانسان تسمى يعني تنطع تسال عنها وانت ما تحتاج السؤال عنها ويدرك الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين فالتكلف في الاسئله مدعاه للترك والتنطع وما امرت به فاتي ما تستطيع وما نهيت عنه فاجتنبه ما عليك الا الاتباع فقط ولا تأتي بأشياء من عندك أو تفترض أشياء هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقل لماذا, لماذا لم يوجب الله كذا لماذا لم يحرم الله كذا لا تسأل مثل هذا السؤال هذه الأسئلة ما ينبغي الإنسان لماذا الله ما حرم كذا لماذا الله عز وجل لم يوجب كذا سبحان الله والإنسان تصور المخلوق الضعيف هذا يضع نفسه أمام الله عز وجل يضع يعني كانه ند لله عز وجل تتسأل الله عز وجل كانك ند لله سبحان الله الله عز وجل جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا ولم نكن شيئا مذكورا وأوجدنا وأعطانا وابتلانا وامتحننا جل وعلا فأمرنا فإذن ما علينا الا السمع والطاع ما علينا الا السمع والطاع لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل من كان من قبل وإذا قال عليه الصلاة والسلام فانما أهلك الذين من قبلكم شوفوا الذي أهلكهم يعني يشمل يشمل كل من كان من قبل من أهل الكتاب والمتبادر أهل الكتاب لكن يشمل كل أحد من كان من قبل كل من كان من قبلنا والمتبادر أهل الكتاب كما قال الله عز وجل والمحصنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى فلذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من كثرة الأسئلة لأن هذه المسألة هي التي أهلكت من كان قبلنا من كان قبلنا ولذلك شف هؤلاء أهل الكتاب كيف؟ يعني أهلك هلكوا بماذا هلكوا بسبب هذا الامر وهو كثره مسائلهم جاءوا الى موسى عليه السلام فقالوا قالوا له واحد منهم قتل رجل فقال نريد ان نعرف من القاتل فموسى قال لهم ماذا قال لهم يعني الله عز وجل قال امرهم بماذا قال ان الله امركم ان تذبحوا بقره فيها شيء هذه صعبه اذبحوا بقره هل حدد لو اي بقره ايدبح اي بقره قالوا تتخذونه هزوا <تصفيق> يعني شوف المصيبه <تصفيق> واحد جاء قال kidbah بقره زين انت قلت تستهزئ بي ادت بي كيف يستهزئ بي انتم سالتم موسى نبي الله ورسول الله بعدي تقصد تستهزئ بنا قلت تتخذونه هزوا قال اعوذ بالله ان كنتم من الجاهلين الجاهلون هنا معناه الظلم يعني اعوذ بالله ان من الظالمين فشددوا فشدد الله عز وجل عليه شوف كان في الاول ماذا قال يتبع ثم بعد ذلك شددوا فشدد الله عز وجل عليه فقالوا قال قال ادع لنا ربك يبين لنا ما ما ما هي ايوه فبعد ذلك الله عز وجل بين لهم ثم ما لونوها ثم حتى شق عليهم فقال إن ان شاء الله لمهتد فبعد ذلك بين لهم الله عز وجل العلامات والبقره التي ينبغي أن تذبحوا لما شدد شدد الله عز وجل عليه لكن في أول قال قالوا يذبح أي بقر لكن التنطع وكثرة المسائل صلى الله عليه فجعل يسأل ما هي ما لونها وما عملها حتى شدد الله عز وجل هذه كثرة المسائل هذه كثرة المسائل وقالوا اختلافهم على أنبيائهم يعني أهلكم هذا كذلك اختلافهم على أنبيائهم اختلافهم على أنبيائهم وهذه الكثرة المعارضة يعارضون انبياءهم ونحن في زمننا من كثير يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم كثير يعارضون النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا إخوان شوف الله عز وجل جعل هذا الشرع يسير سهل لمن طبقه لكن بعض الناس عنده عنده بعض الأمور دائما يبحث عن المعارض والمخالف طبق شرع الله عز وجل يا أخي الكريم فينك تنجو شوف النبي عليه الصلاة فقط في الإمام مثلا إمام المسجد النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول انما جعل الامام ليؤتم به قال فلا تختلفوا عليه كلام واضح ومع هذا تجد ان الامام يختلفون عليه ولا يؤتم <تصفيق> به فاللي اذا جاء بمساله شرعيه ربما انكر عليه وما يجيت ان الكلام وكذا وغدا بالامور وهذا كله مخالف نعم اذا كان هذا الانسان لا يعرف السنه ولا يعرف شيء وبين له بالتي احسن نعم اما واحد ما يريد الا المعارض يدخل المسجد يرى شيء لا يعرفه هو فيمتنع ويعترق يقول فعلتم هذا تأول شيء اسأل قل هل عندكم دليل هذه المسألة أول مرة أعرفها أو أراها فهنا تسأل تتأدم وتسأل إما وترى المسألة فذلك يشوفه وش عنده دليل أو ولا, ولا ليس عنده دليل. مش أول مرة تعترض وتحكم وهذه آفة. آفة ولذلك النبي حذرنا من هذا صلى الله عليه وسلم واختلافهم كان على أنبيائهم فهذا إذن اخواني الكرام حديث عظيم في وجوب الكف نهى الله عز وجل عنه عما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام لانه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وان كذلك المنهي يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير نعم لانه لا يتاتى اجتنابه الا باجتناب قليله وكثير وهذه قاعد لما قال النبي صلى الله عليه فاجتنبوه ما قال إذا كان قليل إذا كان كثير إذا كان في مكان إذا كان في زمان هل حددها؟ لا بعض, بعض الناس مرة جاء واحد إخوة سأل عن الخنزير قال والله شيء قليل جدا يعني علبة قليلة عندي في الله في علبة قليلة يعني وحملها وكل شيء جاي فقط يعني من باب لإطبائن قلبي وكل شيء فقال ويصغر للامر للأمر شوف يعني يأتيه لي ليه صغير وكذا قلت له فيها خنزير قال ليه حرام صغير ولا كبيرة كنت موافق تعلم قال ليه أعلم وافقت وافقت خلاص انتهى الأمر صغير كبير ألم يقول النبي عليه والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام واحد طيب واحد يشرب لتر من, من, من, من الخمر يسكر واحد يشرب شوية يعني نسف قال قالك أنا والله ما أسكر إنما فقط للذوق فقط للذوق وللجلوس مع إخوان يغلق. هل هذا يجوز يعني هذا الذي شرب كل كالذي شرب الكثير ما الفرق ما الفرق إذن يعني هذه المسائل نتعلمها في أي من الغش في الربا الربا الان لو يقولك والله اخي أخي وجدت يعني وجدت مع إحدى البنوك أو إحدى الشركات أو إحدى ال... هذه الإدارات وغير ذلك وجدت فائدة أخلات وجد عنده غير صفر فصيلة صفر صفر صفر, صفر خمسة قال كم الأخ لا شك أنها حلال هذه أظن لأن الآخاني قلت 17-18 <تصفيق> ولو, ولو غير يعني فقط فيها ما ترى ما حتى الرقم جيدا وفيه خلاص يعني تدخل في الربا شبه <تصفيق> ولو شوية هكذا يعني الصورة فيها غبش وغير واضحه فإنها ربا نسأل الله حتى تكون نظيفة بالكلية ما فيها ربا هذا دين الله عز وجل تسلم تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها فالواحد يسلم فإذا الكف اهون من الفعل وهذا الذي بينه نبينا عليه الصلاة والقاعدة اخواني كرام كما بين العلم لا محرم مع الضرورة الضرورة هذه لها لها أحكام خاصة وهذا يعني الدين جاء في بهذه المسألة لا, لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز هذه قاعدة هذه إذا من القواعد العظيم لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز فهنا يأتي التيسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ثم قال الحديث العاشر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى والذي قبله من رواه؟ حديث التاسع وهذا أبي هريرة وهذا أبي هرهين هذا رواه مسلم فهذا يكون عندنا كم من مرة رواه الإمام مسلم؟ هذه المرة الثالث هذه المرة الثالث حديث الثاني والحديث السابع وإذن الحديث العاشر فثلاث احاديث مرت معنا رواه الامام مسلم وهذا حديث ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا الله اكبر في هذا الحديث وصف نبينا وصف وصف الله عز وجل بانه طيب فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى انه منزه عن النقائص والعيوب جل وعلا فهو طيب في ذاته طيب في أسمائه وصفاته في أوامره ونواهيه فهو طيب من كل الوجوب سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه نقص ولذلك لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا لأن الله طيب فلا يقبل إلا الطيب وضد الطيب الخبيث فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب وهذا معنى أن الله طيب ليس بالمعنى الذي نحن نفهم الان وانما كلمه طيب بمعنى طاهر منزه بمعنى منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى يعني لا يعتريها الخبث باي حال من الاحوال كما قد يعترينا نحن كما قد يعترينا لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الكامل جل وعلا لان ضد الطيب الخبيث ضد الطيب الخبيث ولذلك الله عز وجل قال قل لا يستوي الخبيث والطيب هل يستوي الخبيث والطيب لا يستويان ابدا قال الله عز وجل الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخ... لل... والخبيثون... الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قال و... و... و... والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله اكبر يعني سبحان الله شوف الزاني لا يبحث الا عن زاني والزانية لا تبحد إلى عن زاني والفاسق لا يبحد إلى أن فاسق وهكذا سبحان الله يعني الخبيثون للخبيثات كما بينا ربنا جل وعلا فالله عز وجل إذن طيب في هذا طيب في ذاته طيب في أسمائه وصفاته في أحكامه في أفعاله في كل ما يصدر منه جل وعلا ليس فيه رديء أو خبيث بأي وجه من الوجوب هذه عقيدة إخوان كرام فإذا كان الله طيب فإذا الله لا يقبل إلا طيبا لا يقبل الله عز وجل إلا طيب من الأقوال والأعمال والمقاصد فلا يقبل الله جل وعلا إلا الطيب سبحانه وتعالى كل رديء مرضود كل رديء من القول أو الفعل القصد مرضود على صاحبه لأن الله لا يقبل إلا طيب هذه قاعدة هذا حديث عظيم إخواني الكرام حديث عليه مدار الإسلام مدار الدين هذا الحديث جعل العلماء في أبواب عديدة جدا إذا جاء الله بقول فهذا القول يرد هل يقبل عند الله أم لا يقبل نرى موافق للشرع غير موافق للشرع إذا كذلك موافق للشرع يقبل عند الله غير موافق للشرع مردود لأن الله طيب لا يقبله كذلك العمل عمل طيب وعمل خبيث فإن الله لا يقبل إلا الطيب فلذلك الله عز وجل لا يقبل من الكلام إلا الطيب والعمل الطيب لا يقبل من الصدقات الا ما كان من كسب طيب أما الخبيث فإنه لا يقبل سواء كان خبيثا بمعنى الرديء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أو كان خبيثا في ذاته كالميتاء والخمر والخنزير أو خبيثا في مكسبه كالربا والرشوة والقمار وغير ذلك فقد يكون الخبيث في ذاته قد يكون الخبيث في مكسبه وقد يكون الخبيث في كذلك يعني الخبيث قد يكون في الكلام والفعل والعمل فالله عز وجل لا يقبل هذا ولذلك لو واحد عنده مال كثير جدا كل هذا المال من الحرام وتصدق هذا لا يقبل الله عز وجل لأنه مال خبيث ليس مال حلال ليس مال حلال إخواني كرام لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا هذه قاعده لو واحد يعني حتى العلماء اختلفوا لو واحد شغله حرام حتى لو واحد تاجر مخدرات يعني كله ماله من الحرام اه يشتغل في الربا ماله كله حرام ثم اراد ان يحج هذا الانسان هل حجه صحيح الهيصه صحيح ها الى العلماء العلماء اختلفوا يعني الذي يقول من من يعني بعض الذين يرون العلماء من اهل العلم يرون ان حجه غير صحيح لانه حج بمال سحت مال حرام وبعض العلماء يقولون يعني في ذلك شعر قالوا من من من من من مال أصله صحت فإنه لم يحج ولكن حجة البعير يعني هو لم يحج لكن حجة البعير لو كان قبل يركبون البعير فهو يحج البعير مكان الحرام قالوا هذا لم يحج لكن البعير حجت في بيان أنه لا حج له ومن أهل العلم قالوا حجه صحيح مع الإثم, مع الإثم. هذا في بيان أن يعني أن العمل الإنسان قد يعمل يقبل لكن لا يؤجر عليه لا يؤجر عليه وذلك اختلفوا في الأرض المقصوبة مثلا واحد غصب الناس وأخذ الأرض بالقوة وصلى في هذه الأرض هذه صلاة صحيحة قالوا هذا أخذ الأرض المقصوبة وصلى فيها فيقولون الصلاة هذه يسمى انه صلى لكن لا اجر له ولكن يؤثم على غصبه كذلك من سرق الماء ليتوضا به واحد سرق الماء يتوضا قال الوضوء صحيح خلاف بين العلماء منهم من لا يرى صحه الوضوء لانه يقول هذا خبيث حرام فكيف تصح العباده بشيء غير مقبول عند الله عز وجل ف <تصفيق> هل هم لك <تصفيق> والله الواحد يستاذن يستاذن فيها اذا, إذا, إذا هو يستأذن, يستاذن اذا كان يخجل كذا فهو كان يعلم انهم لا يسمحون فلا ياخذ وهنا اذا تعذر يتم يضرب يعني ضربه على الارض لانه فاقد للماء هذا يسمى فق ولو كان الماء عند هؤلاء لكن يأخذ ياخذ بغير اذنهم فهذا في تعدي على <تصفيق> ها هاي وبرك الله بك <تصفيق> لأنها تخاف تتودى وتصلي وبعد ذلك لا تقبل هذه الصلاة نسأل الله العظيم ولذلك إذا لم يجد فهي يعذر يعني هنا يتيمم الإنسان ويصلي عليه <تصفيق> نسأل الله عز وجل السلام. ولكن الواحد إذا سمعهم كانوا ما عندهم إشكا لو تعرف ما بيت رأك مرة ومرتين وقالك خلاص ما في اشكال خذ فأنت ما, ما ما عنده إشكال لا شيء في ذلك لكن أنه لم يراك واخذت الماء إلى غير ذلك فهنا قد يكون في إشكال إذا كان الماء عام للناس فيختلف الأمر لكن الماء الخاص للناس لابد أن يستأذن لابد أن يستأذن فلذلك الله طيب لا يقبل إلا طيب وهذه قاعدة هذه قاعده نتعلم نحن هذا الحديث فإذا الخبيث غير مقبول عند الله عز وجل كما قلنا قد يكون خبيث في ذاته في مكسبه فإذا كان خبيثا فإن الله عز وجل لا يقبله سبحانه وتعالى لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا سبحانه وتعالى بمعنى أن يكون خالصا لوجهه الكريم خالصا لوجهه الكريم وهذه يعني مسألة مهمة جدا لذلك بعض الناس نسأل الله العافية ما كله حرام وهذا الذي ينطبق عليه الحديث هذا الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالواحد يطيب مطعمه حتى يكون مستجاب الدعوه لان اداره تكون مستجبه الدعوه أطيب مطعم جاء اظن سعد بن وقاص الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ادع الله لي اكون مستجاب الدعوه شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لو أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوه الله اكبر بين له اطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوه فواحد الشغل بالحلال الحمد لله ماله حلال كسبه حلال يصلي يدعو الله عز وجل ما ما ما يظلم الناس ما ياكل اموال الناس بالباطل فهذا اذا دعا يستجاب له يستجاب يستجب له الله عز وجل سبحانه وتعالى يستجب له الله جل وعلا لان الدعاء في موانع فهذه الموانع يبتعد عنها الانسان انا قد يستجاب قد يدعى ولا يستجاب لك قد يكون في موانع تمنع الاستجابه في ذلك كل ما كان خبيثا في ذاته خبيثا في مكسبه في القول في الفعل إلى غير ذلك فإن هذا مردود إخواني الكرام مردود على صاحبه كذلك القول الطيب من ذكر لله تسبيح وتهليل كذلك الطيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوه الى الله النصيحة كل هذا من الكلمة الطيب هذا يتقبله الله عز وجل وإذا قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه أما القول الخبيث كيف يقبله الله, الله يبغضه الله جل وعلا يبغضه سبحانه وتعالى فكيف يقبله واحد طيلة اليوم غيبة ونميمة وشتم وقول الزور والبهتان وغير ذلك جمع الأقوال الخبيثة يدع ذلك الشرك والكفر والبدع ويدعو اي كيف هذا كيف يستجب لهذا الإنسان كيف هذا الإنسان يقبل كلامه؟ نسأل الله العبد ومنهم من يصعد المنبر ويدعو إلى البدع ويدعو الشركيات ويدعو الى المنكرات وهو على المنبر كيف يأدي يكون مستجاب ويكون كلامه طيب كلام خبيث خصوصا إذا خالف شرع الله عز وجل ودع الناس إلى خلاف دال فإذا الله لا يقبل إلا ما كان طيبا إخوان الكرام لأن النبي قال هذا حدد قال لا يقبل إلا طيبا لأن الله جل وعلا طيب ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما امر به المرسلين الله اكبر ابشر ايها المؤمن هذه تعليل لشان المؤمنين تعليل لشان المؤمنين ابشر ايها المؤمن شوف النبي عليه الصلاه والسلام يوجه اليهم يوجه اليهم ما امر الله جل وعلا به الرسل الله عز وجل يوجه للمؤمنين ما امر به المرسلين هذه تعليل لشان المؤمنين الله اكبر يرفعهم الله جل وعلا الله اكبر فالله عز وجل النبينا قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فدل على أن المرسلين والمؤمنين مأمورون ومنهيون لا أنهم يفعلون ويقولون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من مستحسنات عقولهم وإنما يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما نهوا عنه ذا قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا هم مأمورون ومنهيون و قال أما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الشاهد والدليل ده ما قالن بعروس السلام من الآل فالله أمر المرسلين بما أمر أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعمال صالح فقوله جل وعلى كل من الطيبات من الحلال تصور أمر الله عز وجل أمر المرسلين بأن يكون من الحلال فكيف بغيره فكيف بغيرهم فالطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام والله أمر بالأكل من الطيبات المباحات ونهى عن الأكل من الحرام والخبائث. ثم ذكر ما يترتب على أكل الحلال قال واعملوا صالحا فأكل الحلال يع يعين على ماذا؟ على العمل الصالح يعين على العمل الصالح أكل الحلال يجعل العمل الصالح متقبلا عند الله جل وعلا أكل الحرام يبعد الإنسان عن العمل الصالح الله أكبر شوف كما تدين تدان نسأل الله سلام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما أي لحم نبت من سحت يعني من حرام فالنار اولى به هذا الذي يكل الحرام ويكل الحرام ثم انتفخ وأصبح عنده لحم وعضلات وسمنة وغير ذلك هذا النار اولى به نسأل الله العالم ولو كان الناس تنظر إليه يقولك ما شاء الله شوف عنده صحه جيدة وعنده عضلات وعنده جسم كويس وغير ذلك أننا اولى به لأن هذا الجسم غذي بالحرام رباه من الحرام فكيف يكون هذا الجسم الذي رباه من الحرام يكون الله عز وجل راض عنه سبحانه وتعالى ولذلك تجد الذين ياكلون الحرام ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعات والعبادات. الحرام يبعدك عن الطاعة ولذلك إذا اراد الإنسان أن يطيع ربه جل وعلا وي ويرفع الإيمان ويصبح مؤمن ويصبح من عباد الله الصالحين يبتعد عن الحرام لأن الله عز وجل يسر له جل وعلا يصبح يصلي في الوقت وهو مرتاح مطمئن لأن الحرام ينغص عليه ينقص عليه فيقول كيف اصلي مع هؤلاء المسجد و... وانا قاعد في الحرام يوميا ولا يليق وانا نجس وغير ذلك فينغص عليه حتى يترك العبادة نسأل الله العرب فإذن حتى يسلم من هذا علي أن يترك الحرام لأن صاحب الحرام دائما تارك للعبادات وللطاعات ويثقل هذا الامر على قلوبهم فيكسل عن الطاعة بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله عز وجل ويلين قلبه ويرققه قول تعالى إني بما تعملون عليم وفيه تحذير للانسان ان يخل بعمله أو أن يتظاهر بالعمل والإخلاص وباطنه بخلاف ذلك فإن الله تعالى عليم بما هو عليه يعني لا, لا يروج لا يروج عليه البهرج والكذب ولا ينطلي عليه الظاهر مع خبث الباطن إنما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون إلا الظاهر أما الله عز وجل فيعلم السر وأخفى أما الباطن فالله عز وجل هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى قال إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء من العمل ولا أن الله ينسى ويتركه الثاني أن الله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر الباطله والزخرف والتزوير وإنما يعلم الحقائق ثم, ثم قال الله عز وجل ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا أمر, أمر من الله عز وجل بلأكل من الطيبات وهي المباحات للمؤمنين كما كما أمر الله عز وجل المرسلين الطيب في ذاته والطيب في مكسبه والحصول عليه الحصول عليه يا يوى الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فكلوا هذا أمر من الله تعالى بإباحة الطيبات لنا كما قال الله عز وجل ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث كل من طيبات ما رزقناكم يتضمن النهي عن أكل الخبائث وفي في هذا الرد على الذين يحرمون الطيبات بزعمهم أن هذا من العبادة ويظنون أن في تركه اجرا كالصوفية والمتزهدة وهذا من التكلم يحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل نسأل الله العافية الله عز وجل أمر بالأكل من الطيبات والمستلذات فإن لا يحرم احل الله عز وجل هذه قاعده بعض الناس يجي يقول يا اخي هذه حرام هذه كذا الحلال والحرام لله عز وجل ما احله الله فهو حلا وما حرمه الله فهو حرام فلا بد اذا اردنا نحكم على شيء لا بد من, من من الدليل من الكتاب والسنه اخواني الكرام والحكم على شيء فرعا عن تصوره لا بد من ان نعرف لماذا نحكم على هذا قال أعملوا صالحا ثم قال الشيخ فالذي قال ويشمل الطيب هو المستلذ من اللحوم والفواكه وأنواع المتعه طيبة من النساء والملذات المباحة فالنسان يتناول منها ولا يحرم نفسه لكن من غير اسراف ولا يحرم نفسه لكن من غير إسراه فالذي يتقرب إلى الله بترك المباحات والطيبات هذا متنطع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أو كان يأكل مما يسر الله جل وعلا ياكل اللحم جاء ناس الآن يحاربون اللحوم يسمون بالنباتيين وصمع عندهم جمعية وقوة و... يعني مراكز وغير ذلك نسأل الله العافية حرموا على الناس اللحوم وهذا لا شك أنه تحريم لما احل الله عز وجل سبحانه وتعالى الفاكهة كذلك والنبي كان يكون الفاكهة كان يتزوج النساء يتطيب بالطيب يستعمل الطيبات عليه الصلاة والسلام قالوا أعملوا صالح شوف كما قال للرسل حيث أمرهم الله عز وجل بالأكل من الطيبات والعمل الصالح لأن العمل الصالح لا يكون مقبولا إلا اذا كان طيبا ولذلك كان النبي عليه الصلاه من دعائه عليه والسلام وهذا الدعاء فضوب نقوله دائما بعد صلاة الفجر قالت منعيش كان النبي إذا سلم من صلاة الفجر قال اللهم اني اسالك علما نافع ورزقا طيبا وعملا متقبل الله أكبر في فالعلم النافع يدل على أنه في علم نافع ضار، فأنت تتعلم العلم الذي ينفعك عند الله عز وجل قال ورزقا طيبا وضد الطيب الخبيث ففي رزق طيب في رزق خبيث فأنت لا تبحث الا عن رزق طيب قال وعمل المتقبلة وهذه من النتائج إذا كان عملك طيب رزقك طيب فعملك متقبل لأن الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا إلا ما كان خالصا صوابا نعم هذا الذي يقبله الله عز وجل والعمل الصالح ما كان صوابا أي خالصا لله عز وجل وما كان خالصا لله عز وجل وصوابا متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي عليه السلام ضرب مثلا للذي يأكل الحرار ويدعو الله عز وجل في حالة رثة في حالة اقتضي اجابه دعوته فعنده الأسباب كل الأسباب لقبول الدعوة لكن ماذا عنده مانع تذكروا قلنا في موانع عنده مانع لقبول الدعوة الأسباب التي جاء بها هذا الرجل للذكر النبي عليه الصلاة بين مثال أعطى مثال هذه الأسباب يمد يديه مد اليدين في الدعاء من أسباب استجاب الدعاء يمد يديه للسماء الذي يريد أن يدعو وعنده مسألة يسأل الله عز وجل العنى فيمد في يديه هكذا يعني كهيئة الذليل المسكين الذي يطلب شيء من الله عز وجل سبحانه وتعالى فيمد يديه لان هذا من من من من اسباب استجابه الدعاء وفي اشاره الى علو الله عز وجل في السماء نعم وفي هذا مشروعيه رفع يديك في الدعاء الاصل في الدعاء رفع اليدين الا في المواطن الذين لم دع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فلا ترفع شوف اهل السنه والجماعه هم حريصين على اتباع السنه اذا اردت تدعو ارفع يدك لكن المواطن التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديك فلا ترفع لا ترفع مثلك بعد الصلوات الخمس لا ترفع يديك لأن النبي دع ولم يرفع كذلك عند في الطواف إذا دعوت لا ترفع لأن النبي لما كان يطوف ما ترفع يديه كذلك بالسعي بين والمروه كما نرى بعض الناس اللهم وبعده خلفه عشرات اللهم ويأتون بأدعية أحيانا لا يعرف حتى يقرأها الرجل يعني اعجبي يقرأ وهو لا يقرأ بالاخطاء والناس تردد خلفه ولا يفهمون ما يقولون المهم أدعي اياه اي أي شيء اقرأ الفاتحة اقرأ المعوذات الإخلاص ادعو بما تعرف ما تحتاج لأن تردد خلف أحد من الناس وهذه من البدع التي ترى نسأل الله العافية في نساء ورجال الكل يصرخ يصرخ شوشوا على الناس للأسف أما الواحد يدعو بما يستطيع يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يقرأ شيء من القرآن الذي يستطيعه وإذا دعا لا يرفع يديه كذلك بين الصفة والمروه لا يرفع لا يعني في, في السعي أما إذا على المروى وعلى الصفة فإنه النبي رفع ولم يرفع رفع عليه الصلاه والسلام فإذا نرفع ودعا كذلك في عرفة النبي دعا ورفع يديه نجلس في, في عرفة وندعو إذا المواطن التي لم يرفعنه لا نرفع وهكذا يكون إنسان متقيد اخواني الكرام بالسنة ثم الثاني قال يقول يا رب يا رب يتوسل إلى الله بربوبيته وهذا من التوسل للمشروع توسل الله عز وجل بأسماء وصفاته لأن هذا من أسباب الاستجابه أشعت أغبر في حال رث ليس عنده كبر يعني تدل أنه الرجل غير متكبر في حال رثه لأن المستكبر هذه من موانع قبول الدعاء يدعوه متكبر على الله عز وجل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الاسباب التي أتى الرجل، ثم هو في صفر يعني الرجل في صفر موضع استجابه الدعاء قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يعني يبعد ان يستجاب لهذا الرجل لأنه عنده هذه الموانع فإذا الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسباب قبوله ثم انتفت الموانع موانع القبول لابد من توفر الأسباب وانتفاء الموانع لا بد من هذا الأمر اخواني كرام، وقد ذكر ابن القيم هذا في الداء والدواء، ترجعون إلى هذا الكتاب العظيم الداء والدواء بينه رحمه الله، تعالى فالإنسان الذي يدعو الله يفعل أسباب الاجابه ويتجنب أسباب منع القبول، فليس المقصود أن تدعو فقط، بل لا بد مع الدعاء أن تعمل الأسباب أسباب الإجابة وتتجنب أسباب الحرمان، وهذا هو المقصود، فإذا هذا الحديث حديث عظيم نستفيد منه فوائد، اخواني كرام أولاً. أن العباد كلهم مأمرون الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنين وكل الخلق مأمرون ومنهيون فلا أحد يحدث شيء في دين الله عز وجل أو ما نسمع الآن ممن من طوائف هؤلاء المتصوف الذين يقولون أن التكاليف سقطت عنهم هذا من أشنع وأعظم الضلال عياذا بالله كيف سقطت عنك التكاليف النبيهما سقطت عنه التكاليف فكيف تسقط عنك يخرج شيخهم يقول لهم صلوا إذا جاء وقت صلاة يقول لهم صلوا اما نحن فقد صلينا وانتهينا وما نحتاج للصلاه خلاص يعني أخذ, أخذ, اخذ التقاعد اخذ التقاعد الله هكذا يقولون يلبسون على على الدراويش مساكين قال لان الله عز وجل اسقط عنا التكاليف لان الله قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين قالوا اليقين يعني تصل درجه عاليه تصبح الولايه يعني انك تنظر في اللوح المحفوظ مباشرة فتسقط عنك التكاليف خلاص يعني ما تحتاج لا صلاه ولا شيء ونبينا ما سقطت عن الرسل ما سقطت عن التكاليف شوف الضلال المبين ويدركهم هم يرون ان الولي افضل من النبي وهذا قلناه تصور يقول تسقط عنا التكاليف سقطت وهذا الامر والله انا رأيت البارحه فقط واحد, واحد يدعي أن البدوي كان لا يصلي الجمعه ولا يصلي الصلوات قالوا لا تتعجبوا هو وصل الى منزله والرجل معذور لانه سقطت عنه التكاليف والله سمعت هذا موجود الآن ويدرس حتى في بعض البلاد الاسلاميه المشهور للأسف ما زال العقيده موجوده في واحد تسقط عنه التكاليف بالله عليك الله هذه الصلاه عظيمه هاد. كيف تسقط عنك الصلاه النبي كان يقول أرحنا بها يا بلاد الان بيومه سقطت عنهم التكاليف تسقط عنك هذا فيه دليل ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما امر المرسلين بما أمر بما أمر به المرسلين فيتي <تصفيق> الناس سقطت عن التكاليف هذا ضلال الموجود فليحذر الناس الفائدة الثانية في الحديث دليل على إباحة الطيبات وهي المباحات والمستلذات كذلك اخواني الكرام الفائدة الثالثة في دليل على أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت في الدعاء أسباب الاجابه وانتفت موانع الاجابه الفائدة الرابعة فيه دليل على أن الحرام يفسد البدل لأنه يغذي تغذية خبيثة وهو يفسد البدل من الناحية المعنوية ومن الناحية الحسية أيضا فإن هذه المحرمات فيها أضرار جسيمة لأن الله شوف الرزق نوعان رزق حلال ورزق حرام رزق الحرام كذلك رزق لكنه حرام لا, لا الله عز وجل سبحانه وتعالى خلقه لكن الله لا لا يحبه ولا يريده جل وعلا لا يريد منا أن نفعل هذا الحرام فالذي يأخذ الرزق الحلال هذا الذي أراد الله عز وجل وهذا الذي ينتفع الذي يتكسب بالرزق الحرام ولو انتفع في بدنه وجسمه لكن يكون عليه وبال يوم القيام يكون عليه وبال نسأل الله يحاسب على كل ذلك ويعذب بهذا بعكس الرزق الحلال فالإنسان لا ي... ي... ي... فالإنسان اخواني الكرام يتحرر رزق الحلال نعم وانظر مثلا إلى الميت فقد حرمه الله تعالى لماذا في اضرار وامراض كذلك الخمر والمخدرات والدخان والقات كلها أضرار جسيمة شوف غالب السرطانات من مال أضرار دينية وليس للعباد فيها المصلحة البتة لذلك حرمه الله عز وجل إلا إذا اضطر الإنسان كما قلنا ضرورة خشي الموت فله أن ياكل الميت بقدر ما, بقدر ما يبقى على حياته ويكون في هذه الحالة رخصة مباحه بقدر الضرورة وفي هذه الحالة إذا أكل من الميت لا يتضرر بها لأن الله عز وجل شفت الفرق أما إذا أكل منها من غير الضرورة فإنه يتضرر منها معنويا وحسيا سبحان الله شوف بعد الطعام قد يضرك ولا يضر غيرك يعني إنسان لو نسي بسم الله في الطعام قد يضره الطعام لأن بسم الله بركه والبركه من الله عز وجل سبحانه فاذا بارك الله لك في هذا الطعام كان هذا الطعام دواء لهوا لك وشفاء لان حصلت فيه البركه هذه البركه لماذا نحن نقول بسم الله وندعو الله عز وجل سبحان الله بعكس نفس الطعام قد لا يذكر انسان اسم الله وقد يكون من مال حرام فيضره وهو نفس الطعام الله اكبر يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويكم للخيرات ويجنبنا المنكرات وأن يستعملنا وإيكم إخوان الكرام في الباقيات الصالحات ونسأل سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم الشرور والفتن والمحرمات وأن يجعلنا من عباده الصالحين هدات المهتدين وهذا حديث عظيم يسير عليه المسلم في طريقه إلى الله جل وعلا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة اجمعين جزاكم الله خير بارك الله خير.